فك قربه أو إطعام في يوم ذم سغبه يتم ذم قربه أو مسكين ذم سربه ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة اِذَا اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ اَصْحَابُ نار عَلَيْهِمْ نَارٌ مؤصدة